مع قول المصنف فأما الضمط فتكون علامة للرفعي في اربعه مواضع في نسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع يعني لم نصل إليه فتكلمنا على جمع التكسير وقلنا التكسير لغتان إزالة التآمش اصطلاحا ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو بزيادة مع تبديل الشكل أو نقص مع تبديل الشكل أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع ثم قلنا لا فرق بين أن يكون لمذكر أو لمؤنث وسواء كان الإعراب بالضمة الظاهرة أو المقدره ولا فرق في المقدر بين أن يكون مقدرا لماذا؟ للتعذر أو للاستثقال أو, أو للمناسبة وقلنا أنواع التغيير الموجودة في جمع, جمع التكسير كما هي؟ ستة, ستة الأول تغير بالشكل فقط هذا الأول تغير بالشكل فقط اذكروا مثالاً اسد وأسد وأسد, وأسد ويجوز التخفيف نمر ونمر الثاني تغير بالنقص فقط تغير بالنقص فقط تهمة تهم تهم تهمة الثالث تغير بالزيادة فقط سنون سنوان. وسنوان سنون وسنوان قنون وقنوان طيب الرابع بماذا مع الشكل في الشكل مع النقص في الشكل مع النقص مثال سرير وسرر سرير وسرر احمر وحمر كتاب وكتب وكتب القسم الخامس تغير في الشكل معيش مع الزيادة احسنت شجاع شجعان ذئب ذئاب سبع سباع بطل أبطال سبب أسباب هند هند لا هند ثمان وسبعين او نود هم هنود هذا هذا القسم الخامس ما هو القسم السادس وهذا القسم السادس معروف بالجميع تغير في الشكل مع الزياده والنقص من يذكر منكم مثال غلام. غلام غير غلمان صحيح كريم كرما بخيل مقلاه رغيف آه. رغيف آه. لا رغفان. رغفان. رغفان رغفان كاتب كتاب أمير أمراء أمير أمراء وهكذا قسع نعم أسره؟ قسمنا الأسير أسراء وأسرع طيب طيب قسمنا جمع التكسير إلى كم؟ جمع إلى قسمين هذا التغيير هذا التغيير إلى ستة يقسم قسمناه إلى ماذا؟ إلى قسمين, قسمين. إلى جمع قلة وجمع كثرة. كثرة قلنا جمع من قلة جمع ابن مالك في بيت من يذكره منكم؟ الفعلة المفعول الفصاوتة الفعلة المفعول فعلة ثم تفعل فعيلة ثم فعل ثم تفعلون جمع قلة جموع قله مفهوم طيب اما الباقي فيسمى ايش جمع كثر جمع كثر هذا بما يتعلق بجمع التكسير وهذا تلخيصه هذا تلخيصه ولا بد من هذا هذا على المحافظه من علامه الفهم المحافظه ماذا؟ على الموضوع ثانيا تكلمنا على ماذا على الجمع المؤنث السالم ولكننا لم نتم الحديث عن طيب ما هو جمع المؤنث السالم ما جمع بألفين طبعا سبق الكلام على ما تقع على ماذا وبألف الباء لماذا هي ولماذا قيل تاء مزيدتين انا كله سبق لك لكن ذكرنا لكم ان هذا الجمع يطرد في ماذا في كم سوره في خمسة خمسه خمسه امور في خمسة امور من يذكر منكم هذه الامور الاول التانيث مطلقا معنى مطلقا عالم للمؤنث او لغيره لماذا قلنا او لغيره حتى ولو كان غير عالم. كشجره مثلا حتى ولو كان غير عالم, عالم ثانيا فيه ما دلوقتي. فيه ألف التأنيث مطلع. مطلقا لماذا قلنا مطلقا مقصورة كانت أو ممدوده مندود. الثالث ما هو العالم العالم. العلم المؤنث ولم يكن فيه, ولم فيه علامة, التأنيث. علامة التأنيث يعني كهند وزينب هذا مؤنث لكن ما فيه علامة التأنيث يعني ما قلنا زينبته ولا قلنا هندته ها الرابع مصغرا مذكرا لماذا لما لا يعقل هل دريهمات طيب كم بقية؟ الوصف الخامس من يذكر بكم وصف لمذكر غير عاقل ايام معدودات جبال راسيات يعني فيما عدا هذه الخمسه يقتصر فيها على ماذا على السماء مثل السماوات سماوات يقتصر فيها على السماء عربات ثيبات شمالات أمهات لماذا قلنا على السماء؟ لأن هذه أسماء أجناس مؤنثة وليست لها علامة وكذلك نحو سجلات وحمامات من كل مذكر لما لا يعقل مذكر لا يعقل ليس مصغرا ولا يش ولا صفه ثم وقفنا على إعرابه وهذا هو التنخيص الدرس السابق وبقي لنا الإعراب ركزوا معي جيدا على إعراب جمع المؤنة السالم وإعراب جمع المؤنة السالم إن شاء الله إذا حصره الطالب ممكن أن يعرف أن جمع المؤنة السالم ليس له إعراب واحد بل يتنوع بلله فيه فرق ثلاثة، فيه فرق ثلاثة. مثلا جمعوا أن السالم كيف يعرب؟ كيف يعربوا جمعوا أن السالم يعرف بالضم يعرب بالضمة الظاهرة في آخر متى؟ في حالة الرف. في حالة الرف. وبالكسرة متى؟ نصب وجرع. لاحظ يعربه. أن يكون بماذا بالضمة الظاهرة في آخره متى في حالة الرفع وبالكسرة الظاهرة في آخره متى نصبا وجرا جاء جاءت الهندات الهندات فاعل ضمة الظاهرة في آخره رأيت الهندات الهندات مفعول به منصوب عالمة أسلوه الكسر النائبة عن الفتحة في أي موضع تكون الكسر نائب على الفتحة في جمع مؤنث السال في موضع واحد مررت بالهندات بالهندات جرى مجرور كسر الظاهرة في آخره واضح هنا السؤال وهذه بداية درسي اليوم وركزوا معي جيدا على جمع المؤنث السالم فإذا فهمتم لأن هذه الجموع التي ينبغي أن يفهمها الإنسان جيدا هذه مسائل التي يضر عليها علم النحى يدور على أنواع الإعراب، ويدور على المفرد، مفرد ذكرناه، وجمع التكسير ذكرناه، وجمع مؤنث سالم ذكرناه، وجمع مؤنث سالم سئد، جمع مؤنث سالم بالنسبة لجمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم فرع، وجمع مؤنث سالم كيف هو أصف. أصل، وركزوا معي جيد طيب، الآن مع جمع مؤنث سالم، كيف, كيف يعرب جمع مؤنث سالم؟ كيف يعرب جمع مؤنث سالم؟ إعرابه هو الذي قلنا لكن هناك سؤال جاءت الهندات ويعرابه بماذا؟ بالضم الضائرة في آخر رأيت الهندات بماذا يعراب؟ بالكسر الضائرة في آخر سواء كان نصبر أو جانب واضح ما في إشكال الإشكال كيف يعرب ما سمي به جمع مؤنى السالم سمينا به إمرأة جمع مؤنى السالم سمينا به إمرأة مثلاً أذرعات أو أذرعات بضم الراء وكسرها هندات عرفات كم عرفة عندنا عندنا عرفة واحدة إلا عند المغاربة عند معرفة الصغيره عند المغاربة الكبيرة ولأن ابن الجوزي توفي رحمه الله وإلا لا جعل فصل خاص مغاربة أخبار الحمق والمغفلين عند المغاربة المهم أذرعات أو أذرعات بالكسر او بالضب وجهان عرفات عرفه واحده لكنها سمي بها وهي جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم مسمينا به كيف نعربه ركز جيد اعيد هندات ركز عثمان هندات هندات الواحد ولا جماعه جماعه عرفات جماعه اذرعات جماعه شمالات جماعه نحن سمينا بأحد هذه الجموع سمينا بهم را قلنا جاءت هندات جاءت اذرعات او اذرعات جاءت عرفات اذا سمينا بها لاحظ اذن الان سمينا بجمع المؤنث السالم لاحظ طيب اذا سمينا بجمع المؤنث السالم كيف نعرب هذا الاسم اللي هو في الاصل كيف هو اصل أصل انه جمع مؤنث سالم ماذا نعرف؟ كيف نعربه ها هذا هو سؤال في سؤال كيف يعرب الجواب يعرب بالضمه بالضمه الظاهره في اخره في حاله الرفع وبالكسره نص نصبا وجرا كما قلنا في في الاعراب لجمع المؤنث السالم وقل الاعراب اللي سبق هو هو نعم هو هو لكن الان نحن كنا نتكلم على جمع المؤنث السالم لكن الان جمع المؤنث السالم اصبح لمفرد سمينا به امراه امراه واحده نقول لها هندات امراه واحده نقول لها اذرعاه بلدة واحدة واحده نقول لها اذرعاه مكان واحد نقول له عرفات لحظ إذا الإعراب هو كإعراب جمع المؤنث السالم هذا ماذا هذا ماذا واضح اذا هذا الإعراب واضح لا إشكال فيه هناك سؤال آخر هذا إذا كان له مفرد من لفظه يا ترى إذا كان هناك جمع أو نقول كيف يعراب ما لا مفرد له من لفظه سؤال واضح لا, لا. كيف يعرب ما لا مفرد له من لفظه كذا سم يعني ما لا مفرد له من لفظه كيف نعربه أعطيني مثال اولاد أولاد اولاد اولاد هذا اسمه ماذا اسمه جمع كما سبق لكم هل له مفرد من لفظه ام له مفرد من معناه له مفرد من معناه ما هو مفرد من معناه ذات ذات واضح إذا أولاد اسم جمع لا مفرد له من لفظه إما ما له مفرد من معنا أولاد أعطني مفرد مفرد أولاد ما عندوش ما كينشي أولو أولو ومعناه مفرد يل أولاد أولاء ما كينش أولاء لاحظ إذا أعطني مفرد أعطني مفرد إيش أول أولاد يعني ليس له مفرد من من اللفظين هذا ماذا يسمى يسمى اسم الج اسم الجمع اسم الجمع كيف يعرب هذا أولاد كيف يعرب أولاد أولاد يعرب أيضا بالضمة الظاهرة في آخره في حالة الرفع وبالنص وبالكسرة في حالة النصب والجمع لاحظتم هذا هناك سؤال إلى فيمن هذا أنا ذكرنا إعرابات ثلاث. الإعراب الأول سعد صمد. ركزوا معي محمد سعيد. الإعراب الأول جمع مؤنث سالم. يرفع بالضمة وينصاب صابو ويجر بالكسر. هذا إذا كان جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم سمي به. كيف يعرب نفس الإعراب؟ نفس الإعراب. طيب ما لا مفرد له من لفظية؟ كيف يعرب نفس الإعراب؟ إذن ثلاثة دي لها نوع واحد من الإعراب. ها؟ امثله ثلاثة إعرابها واحد لكن هل هناك فرق أخرى لما سمي به أم لا كيف ما سمي به يعني عندنا جمع ركزوا الثلاثة واضح هذه الأمثلة الثلاث عندنا جمع مؤنث سالم ماذا فعلنا سمينا به جمع سمي به كيف نعرفه ذكرنا أحد الإعرابات ولكن هناك إعرابات آخر هناك فرق ثلاثة ركزوا معي الصحيح يقال إنما سمي به فيه ثلاث فرق إنما سمي به فيه ثلاث فرق هندات سمي به عرفات سمي به سماوات سمي به هل أنك سميت ابنتك هندات هذا كم فيه من إعرام؟ فيه ثلاث فرق ثلاث فرق من جهة ماذا؟ من جهة الإعرام من جهة الإعرام فإذن هي فراق ثلاث ثلاثة من يذكرون منكم أقوال هذه الفرق الثلاثة؟ من يذكر لي منكم أقوال هذه الفرق الثلاثة؟ وأحب أن تبدأوا باللغة المشهورة وأبدأوا بها لأن التصدير يودنوا بالتشعر من يذكر منكم القول الاول او اقوال هذه الفرق الثلاثه ويبدا بماذا باللغه المشوره الجوار. ركزوا معي الفرقه الاولى كيف اعربت جعمون السائل فرقه نونته ونصبته بالكسره لماذا نونته ونصبته بالكسره الإعراب السابق الذي ذكرنا لكم لكن لماذا عبه ليتحق الفرع ليتحق الفرع من أصل أي فرع وأي أصل هنا سمي به واجري إجراء له مجرى اصله في اللغة المشهوره إذا قيل لك لماذا قل له إجراء له مجرى اصله وهي اللغة المشهوره إجراء له مجرى اصله ويعيد لم كممتا فمها الفيقا الفيقا من ممسك ماذا فعلت نوالاتو جاءت بالتنوين مش يقال جاءت هنداتو جاءت هندات جاءت هندات جاءت وهي امرأة واحدة لأن الآن نتكلم عن ماذا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا واسمها هندات ماذا تقول؟ جاءت هندات بالتنوين وإذا سئلت هل رأيت هندات فتقول رأيت هندات ومررت بهندات ماذا فعلت هنا؟ إجراء له مجرى الأصل إجراء له مجرى الأصل يعني نصبتها بالكسر جاءت هندات في حدث نوانته جاءت هندات ورأيت هندات ومرت بهندات واضح هذه الفرقه الأولى وهذه اللغة هي اللغة المشهرة إذا سئلتم لماذا؟ ماذا تقولون إجراء, إجراء له مجرى, مجرى أصلي وإن قال لك ما درجه هذه اللغة؟ ماذا تقول؟ هي اللغة المشهورة. هذه اللغة المشهورة في إعراب ماذا؟ جمع مؤنث الثاني. في إشكال؟ الفرقه الثانية كيف أعرابته الفقة الثانية؟ الفرقه الثانية اعربته إعراب ما لا ينصرف. أعرابته إعراب ما لا ينصرف. ما معنى أعرابته إعراب ما لا ينصرف؟ يعني حذف تنوينه ونصبه وجره بالفتح ونصبه. وجره بالفتح لأن الصرف هنا من مراد به التنوين التنوين الصرف في الأسماء بالثلاثة بألوى التنوين والإضافة الصرف تنوين أتا مبينا معنى به يكون الاسم أمكان كما قال الممالك فالصرف معناه يعني ماذا فعلت الفرقه الثانية؟ ماذا فعلت عثمان الفرقة الثانية؟ أعرابة إعرابة ما لا ينصر هل معنى إيش معنى هذا حذفوا تنوينه ونصبوه وجبوه بالفتح جاءت هندات ورأيت هندات ومررت, هندات ومررت بهندات يعني لماذا من نوع من نصرف من نوع من نصرف من نوع من التنوين فإذا إيش؟ الفتح النائب على ماذا؟ على في أي موضوع أن تكون الفتح النائب على الكسرة؟ فتح النائب على الكسر. الكسرة. في شن الكسرة النائب على في الله ذي لا ينصرف. هذه الفرقة الثانية. كيف أعربتها الفرقة الثالثة؟ لأن قلناهما أو هي فرقٌ ثلاثة. فرقة أولى نونته يعني أجرته مجرى العصر وهي اللغة المشورة. فرقة ثانية أعربته إعرابه ما لا ينصرف الفرقة الثالثة ماذا هي؟ الفرقة الثالثة ماذا فعله؟ حذفت تنوينه ونصبته بالكسر حذفت تنوينه ونصبته بالكسر أنا أحب أن تفهموا هذا جيدا. لاحظ جاءت هندات ورأيت هندات ومررت بهندات هذه الفرقة الأولى وهذه الفرقة اجرته مجرى الاصلي الاصلي وهي اللغه المشهوره الفرقه الثانيه منعته من الصرف يعني منعته حذف التنوينه ونصبته وجرته بماذا الفتح النائبه طيب. الفرقه الثالثه حذف التنوينه التنوين ولكن نصبته بماذا بالكسرة, بالكسرة, بالكسره تقول جاءت هنداته ماشي هندات كلمه ذا الاول فقط اولى جاءت هندات ورايت هنداتي لا هنداتي ومررت بهنداتي كم وجه هذا ثلاثه اوجه ثلاثه اوجه هل واضحه هذه الاوجه لو يعيد فيها؟ واضحة عكمة؟ واضحة مصطفى؟ فيها واضحه واضحه يا عثمان واضحه مصطفى صامت فيها اشكال فيها اشكال فيها اشكال طيب نبدا الان المقصود مش اعراب فقط المقصود اعراب وتعليل الإعراب. <تصفيق> الإعراب وتعليل الاعراب يعني لماذا هذا هو جمع النفس لماذا هذا الاختلاف الثلاثي لماذا يعني الفرقه الاولى حيث نونته ما الذي راعت والفرقه الثانيه ما الذي راعت ما الذي راعت والفرقه الثالثة ما الذي راعت يعني مثلا لو سئلتم أنتم أعربتم إعراب الفرق الثلاثة الفرقة الأولى الفرقه الثانية الفرقة لكن لو قيل لك بين لي لماذا هذا الاختلاف بيّن لي لماذا هذا الاختلاف وماذا راعت الفرقة الأولى حتى نونته ونصبته بالكسر وقلنا بأنها هي اللغة المشهورة ثم ماذا راعت راعت الفرقة الثانية فعربته إعراب ما لا ينصرف ثم ماذا راعت الفرقة الثالثة فحذف التنوينه ونصبته بالكسر لاحظتم؟ يفهموني كل فرقة ماذا راعت اولا نبدا بالفرقه الاولى الفرقه الاولى راعت اصله فقط الفرقه الاولى راعت اصله ايش معنى اصله ما هو الاصل الذي راعت الفرقه الاولى هذا سؤال الفرقه الاولى راعت الجمعيه شعراب الجمعيه راعت راعت الجمعية. ركز هذا هو التعليل الفرقه الاولى من الذي راعت راعت, أصل. راعت اصله ما هو اصل الجمعيه اصله راعت الجمعيه فقط ما يعني راعت الجمعيه راعت كونه اسم عفوا جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم معروف اعرابه معروف فلذلك الفرقه الاولى اعرابه اعرابه ماذا جمع المؤنث السالم جمع المؤنث سالم واضح واضح اذا هذه الفرقه ارفع لكن الفرقه الثانيه ماذا راعت ها من يقول الفرقه الثانية ماذا ذرعت الجواب الفرقه الثانية راعت الحالة الراهنة راعت الحالة الراهنة مفهوم ركزوا معي فقه أول ماذا راعت سبسا رعت أصل, أصل, أصل ما المراد بالأصل الجمعية. الجمعية فقط الفرقه الثانية ماذا ذرعت الحاله الراهنه ما الذي ما الذي نقصد بقولنا راعت الحاله الراهنه او ما هي الحاله الراهنه ما هي الحاله الراهنة هي العلمانيه دون الجمعيه هي العلمانيه دون الجمعية ولذلك منعته من الصرف لماذا منعته من الصرف العلمية. العالمية للعلمانيه التاليف لاحظتم الفرقة الأولى راعت أصله وأصله الجمعية جمع مؤنث سالم ولذلك أعربته إعراب جمع المؤنث السالم والفرقة الثانية راعت الحالة الراهنة والحالة الراهنة ماذا؟ العلنية للجمعية فهو ممنوع من الصرف للعلنية والتأنيف واضح؟ فإذا لم تفهموا بهذه الطريقة ما أظنكم تفهمون الفرقة الثالثة ماذا راعت؟ الفرقه الثالثه راعت الجمعيه فنصبته بالكسره وراعت العالميه فحذفت تنوينه لاحظتم يعني هذه جمعت بين الفرقتين الفرقه الثالثه جمعت بين الفرقتين قل لي راعت ماذا راعت راعت الجمعيه, الجمعية ماذا فعلت نصبته بماذا بالكسره لأن جمعونا السلم يكون من صدام بالكسرة وراءت العلمين فحذفت تنوينه فلذلك يمكن أن نقول فكأنها مركب منهما كان هذه الطائفة ركبت ماذا إعرابا من الطائفتين كأنه مركب منهما مفهوم واضح أنا حاولت أسهل لكم لأن لماذا قصدت تسهيل هذا الإعراب؟ والله قصد لأننا عندما كنا نصل إلى إعراب جمع مؤنثالي معظمنا ما كان يفهمه معظمنا ما كان يفهمه ولذلك أنا حاولت بما أنني عرفت هذا الإعراب وعرفت كيف يتعامل معه الطلب, الطلب. تعرفت على أن أحد شيوخنا رحمه الله عندما كان يصل هنا يقول هنا يحتاج الهر إلى أطفاله فأنا خضبت وقطعت أظافر الهر فبينت وسهلت لكم هذا الإعرام واضح ولا ماشي واضح إذا كان في إشكال قل ما في إشكال طيب أنا سؤالي الآن إذا فهمتم هذه اللغات الثلاث هل هذه اللغات الثلاث ركزوا معي هل هذه اللغات الثلاث تجري في جمع المؤنث السالم كله أم لا؟ هذه اللغات الثالث هل نجريها أو كما يقولون نجر ذيل هذا الإعراب على جمع المؤنث السالم أينما وجد أم لا؟ ها ما رأيكم؟ نجريها على ما سمي كيف؟ على ما سمي أحسنت هذه اللغات الثلاث انما تجرى في المسمى به طيب جوابك صحيح لكن ممكن اسالك سؤال اخر هل مطلق ما سمي به هل مطلق ما سمي به يجرى عليه هذا الاعراب الثلاثي ام لا هو احنا نحن نتكلم عن جمع مؤنث سال الله يديك نعم ها؟ ركزوا معي جيداً، لهذا قلت لكم على أن هذا كنا نتعب فيه ونتعب نتعب ونتعب فحاولت أن أبسط وإن كان كلمة تبسط قيل ما فيها يعني أن أسهله لكم وأليينه أن لكم سؤال هل هذه اللغات تجري في جمع المؤنث السالم كله أمالا قلنا أجاب أخونا قال هذه اللغات ثلاث تجري في المسمى به هل كل ما سمي به مما كان اصله جمع مؤنث سالما يجري عليه الحكم على الإطلاق أم هناك قيد الجواب هناك قيد ما هو تجري هذه اللغات في المسمى به غير المقرون بأل فقط غير المقرون بأل فقط لاحظتم؟ غير المقرون بأل وتنبهوا لهذا مشي على كل ما سمي به غير المقرون بأل تفكروا في إشكال؟ طيب إذا كان كذلك وممكن نبقى في الدوري والتسلسل مع جمع المؤنث السالم إذا كان جمع المؤنث السالم المقرون بأل ما حكمه غير مقرون بأل تجري علي هذه هذه الإعرابات الثلاث لكن غير المقرون بأل مصطفى غير المقرون بأل تجري علي هذه الإعرابة لكن المقرون بأل ماذا نقول فيه لا أنت اسمعوا ركزوا جيدا هو الإنسان إذا كان يفهم من الجواب قليلا يتعبه الفهم لكن إذا كان لا يفهم الجواب وفهمه وبعد ذلك يحصل الجواب ركزوا مع جيما قلنا هذا الإعراب يجري على ماذا؟ مجرى المسمى به غير المقرون بأن فقط لكن المقرون ال الخلاف قائم بين كثير من النحاة على أنه يعامل معاملة الجمع أنه يعامل معاملة الجمع كيف يعامل معاملة الجمع؟ ينصب ويخفض بالكسر طبعا الضماء معروف الضماء لأقل عذية ينصب ويجر او يغفض بالكسره واضح يوسف واضح في اشكال ها ما في اشكال عثمان في اشكال طيب إذن هذا هو اعراب جمع مؤنث السالم وهذا ايضا تعريفه ولذلك اشار إليه ابن مالك بصفه عامه فقال وما بتن ماشي وما بتا كما يقول البعض لا وما بتن الالف الألف محذوفة كصلاة مقدرة على الألف محذوفة الانتقاء الساكن وما بتن وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات والذي سمن قد جعي كذا أولات والذي سمن قد جعي كأذرعات كأذرعات أو كأذرعات هما وجهان فيه ذا ايضا قليل فيه ذا ايضا قليل واضح وما بيته ولكن بصفة عامه بصفة عامه يعني ابن مالك تكلم على جمع مؤنث سالم بصفة عامة وما بيتن وآلفين في قد جميع يكسر فيه الجر وفي النصب مع كذا كذؤلات كذا والذي سمن قد جمع كالرعات فيه ذا ايضا قليل واضح واضح الحرامي ايضا عنده بيتان في بل ابيات ثلاثه الحضرمي عنده ايضا منظومه يقول فيها وكل مجموع بتاء والف وكل مجموع بتاء والف فرفعه بضمه لا يختلف ها وكل مجموع بتاء وألف فرفعه بضمة لا يختلف والنصب مثل الجر بالكسر جعل رأيت هنداتا انداتي لهنداتي ومررت بالهنداتي والنصب مثل الجر بالكسر جعل كذا كما سمي به وما حمل كذا كما سمي به وما حمل كوافات الهندات اذرياتي أو ازرعاتي كوافات الهندات اذرعاتي, أو أذرعاتي ها منصوب ووافات كوافات ها مجرور الهندات مرفوع اذرعات منصوب كوافات الهندات اذرعات واعرف اولات واعرف اولات الفضل بالصفات واعرف اولات الفضل بالصفات ما نذكر هذه الابيات الثلاث وكل مجموع بتاء وألف ورفعه فرفعه بضمة لا يختلف زيد والنصب والنص مثل, والنص مثل الجر والنصب والنص مثل الجر بالكسر جميع كذا كما بي سمي بي به وما حمي ما سمي به ووو. بالسكون سكونها كواثات الاندات اذراتي وعرف اولات الفضل بالصفات يعني هذا ايضا ذكر فيه انواع الاعراب وطبعا طبعا أنتم لعلكم تحفظون بعضكم يحفظون الملحه صحيح الملحه ماذا قال تحفظ الملحه آه صحيح الملحه ماذا يقول وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة هكذا يقول ليس كذلك وكل جمع فيه تاء زائدة وكل جمع فيه تاء زائدة فرفعه بالضم كرفع حامدة كرفع حامدة ونصبه وجره بماذا؟ بالكسر ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر كفيت المسلمات شر تقول كفيت وتقول كفيت هذا وجهان كما سيتبع إن شاء الله هذا هو مؤمنة السري واضح يعرامه إن شاء الله فيه إشكال وهل بعد هذا البيان من بيان إذا لم تفهموا بهذه الطريقة فما اظنكم تفهمون النحو والنحو سهل يحتاج الى استحضار الذهن والتركيز وحفظ الحقائق والتنبيه لماذا المتشابهات والمختلفات التي تاتي في الاعراب والأنواع والمذاهب التي تأتي ايضا في الاعراب الان بما اننا نتكلم على جمع المؤنث السالم هناك قاعده قبل أن نذكر القاعدة أنا أعطي مثالاً لسعب صمت ثم أعطي مثالاً لأصحاب الجامعة المهمة أقدم أصحاب الكليات فأقول من يعرب منكم رأيت بنات وهل يجوز رأيت بنات ها؟ رأيت بنات وهل يجوز رأيته بناتاً؟ نحن في, مقنة <تصفيق> <ها>؟ بناتن. بناتن. <تصفيق> في جمع مقنة سالم طبعاً رأيته ها؟ يجوز بناتاً بناتاً منتق؟ يجوز رأيته بناتاً لا خلك من في الظاهر يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يجوز لماذا؟ إذا كان جمع مقنة سالم كما درسنا يجوز جمع مقنة سالم طبعاً هذا جمع مؤنث سالم لكن هل يجوز رايت بناتا لا سجلوا قاعده سجل قاعده جمع المؤنث السالم اذا حذف منه شيء جاز فيه وجهاني جمع المؤنث السالم إذا حذف منه شيء جاز فيه وجهان هذه قاعده سهلة فيها اشكال عثمان جمع المؤنثي السالم إذا حذف منه شيء جاز فيه إش وجهان مثلا بنات أصله إش بنت أصله ماذا؟ ب... باناون وهذا سيأتيكم إن شاء الله الاصل باناون إذن فلك في هذا وما اشباه بلغة لغتان. لغتان ووجهان وإعرابان تقول مثلا ثبات وثباتا لغات ولغات بنات وبنات وركزوا وهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا جدا تلايق عليك اختلاط لأن لماذا نبات رأيت بعض الطلبة يقرأ ووجد يعني هكذا بناتا فصححا وظن انه خطأ إنما هو خطأ في مخه ها؟ مع أن هذه هذا إعراب لقائ القاعدة المعروفة أن جمع أن السال إذا حدث فمن آخره شيء أو إذا حدث من شيء جاز فيه وجهه هناك قواعد أخرى تتعلق بجمع أن السال ولكن نتركه إن شاء الله في المرحلة الثانية ها؟ يعني هذه قاعدة احفظها الآن هذه القاعدة وكل مرة نطعم كل مرحلة نطعم هذا كل جمع, كل جمع أو كل مسألة نطعم وفائدة أخرى إن شاء الله واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله أما الضمط فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالي ثم قال والفعلي مش هو الفعل والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء افهموا لي هذا, لي هذا وهو سهل. سهل جدا المصنف وغيره ماذا يقول الذي لم يتصل في حاله الرفع الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء يعني الفعل مضارع ما معنى يفهمون جيدا وأنا أقف معكم مع هذه الفقرات الفعل مضارع يرفع بالضمة سواء كانت ضمة ظاهرة كيضرب كي وكيقوم يعلم أو مقدرة. مقدرة وسواء كانت مقدرة للتعذر أو, أو للاستثقال في الالف ماذا فيه تعذر وفي الواو والياء استثقال ولذلك قال انش تعذرا في الالف استثقال زيد في الواو والياء فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جهه ياتي في المضارع ضم المقدر على ماذا مميزة. يأتي عليا من عم نوري الاستثقاء يغزو في المضارع ضم المقدر ايش علو من عم نوري ايش الاستثقاء يخشى في المضارع ضم المقدرة من عم نوري ايش التعب طبعا في هذه الحالات نقول الرافع له ماذا الرافع له التجرب من الناس اللي والجازة. أجمع النحات فهموا لهذا القاعدة أيضاً. ركزوا في هذه القاعدة أجمع النحات أن الفعل المضارع يكون مرفوعاً اذا تجرد من الناصب والجازم هذا إجماع هذا إجماع من النحات ما هو إجماع النحات على أن الفعل المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم كيف يكون مرفوعاً واختلفوا في تحقيق الرافع له على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فهو مرفوع لكنهم اختلفوا في تحقيق الرافع إلى ما هو الفراء ركزوا الفراء وأصحابه الكوفيون الفراء كوفي الفراء وأصحابه الكوفيون قالوا رافعه نفس التجرد من الناصر والجزء هذا ماذا سجلوه وسيأتيكم إن شاء الله في باب الأفعال منظوما في رافع المضارع المجرد أربعة مذايب في العادة دي. تعرفي وقوع سي مذهب حرفك بلا منازعة وقدم الأولى خذ وفي الخلاصه له إشارة سيأتيكم إن شاء الله وستاتي أبيات اخرى ها؟ إذا المذار أول مذار ليش؟ الفراء والكوفيون وأصحابه الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا الرافع له نفس التجربة نفس التجربة من, من الناسب والجاذب والكساء ماذا قال؟ قال رافعه حروف المضارعة المجموعة في قولي القائل آنيت أو نأيت أو نأتي. ركز معي من قال بأن حروف المضارعة هي التي رفعت الكساء؟ ما هي حروف المضارعة؟ مجموعة في قولنا أنأيت أو مجموعة الى أو قل نأتي كما قال ابن مالك وغيره أو قل نأيت نأيت أنأيت نأيت كلها تؤدي معنى واحد. كل الطرق تؤدي إلى مكه المفوم ماذا؟ ا كم ماذا هذا؟ اثنين ماذا الثالث؟ ما هو؟ مذهب ثعلب والزجاج ثعلب وحرفه قالوا رافعه ماذا؟ مضارعته ومشابهته لاسم مضارعته ومشابهته لاسم أنا أحب أن أسأل سؤال عندما نتكلم على الفعل المضارع وهذه في الحقيقة أنا لا أعتبرها تدريس لأن التدريس ممكن نتوسع ولكن أعتبرها محاورة ودردشه وإلا فإن النح يحتاج إلى قواعد وتصير يعني هذه التي نفعلها نحاول أن نزيل الغيوم على قواعد النح وفي المرحلة الثانية السطرة ما إن شاء الله لاحظ أنا أسأل الآن لماذا قيل له المضارع؟ ما الم... معنى المضارع؟ المضارع الصعب صباح المضارع هو المشابه المضارع ومنه يضارعه في الأخلاق يضارعه في القوة معنى يشابهه معنى مضارعته يشابهه مشابهته طيب المضارع يشفيه اسمه في ماذا؟ قيل له مضارع في, في عدد الحركات. في عدد الحركات والسكنات. والسكنات والحروف زين. وقبوله. لام الابتداء. الابتداء. إذن أشباه المضارع مشابه. مشابه الاسم في ماذا في عدد الحركات وعدد السكنات وعدد الحروف. ودخوله. وَقَبُولِهِ مَا لِلَامِ الْيَبْتِدِهِ في مثال من يعطيني مثال ركز مصطفى يالضريبه. ضارب ضارب هذا ماذا؟ هذا فعل ما ظلنا فعل, آه فعل ضارب ضارب فعل ماذا فعل, ماذا فعل هذا اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل, فاعل. فاعل. هل انتم تتابعون لذا؟ فضارب يضرب اكتب على الورقه ضارب يضرب كم في ضارب من حركه ضاربون لا كم من الحركه ماشي حروف ثلاث ضارب ضاري بون. بون ثلاث حركات, حركات اذا اعتبرنا ومن طيب كم من سكون في ضارب سكني. واحد سكون الذات الميت الف التنوين خليهو الان يضرب يضرب كم فيه من سكون واحد كم من حروف في ضارب أربعة ضارب أربعة. أربعة كم من حروف في يضرب اربعه اربعه, أربعة. يضرب <تصفيق> ان زيدا لا يضرب ان زيدا لضارم لام مبتدا نعم لا. هذه تسمى لام ابتداء وتسمى ايش لام المزحلقه المزحلقه وبعد ذات التكسر تصحب الخبر لام مبتدا نحو إن اني لوزع اختلفوا فيها انا كل خلينا من هذه مفهوم هذا إذا قيل له مضارعة اصهول لماذا لأنه يشبه لسمه يشبه الفعل في ماذا في عدد الحركات وعدد السكنات وعدد الحروف وفي قبوله مالي لا مي الابتداء اذن سيما عفوا ثعلب الزجاج ماذا قالوا رافعه ماذا كونه اشباب اسم هذا الشبه المضامعه في عدد الحركات وعدد الحروف وعدد ماذا أخر؟ السكنات وقبولهما إلا من الامتداء هو الذي رفع المضارع. هذا الشبه هو الذي رفع المضارع. والمذهب مذهب الرابع هو مذهب سباوي ومذهب البصريين لكن مذهب البصريين غير الأخفش وال الزجاج أغرف رؤية زجاج الدخلي ها الأخفش والزجاج بصريون لكن دخل مع السباوي أو لا لا مشي داخل مشي داخل لأنه سبق لكم على أن الزجاج يقول رافعه مضارعته ها طيب الأخفش ماذا قال ماذا قال الأخفش ماذا قال الأخفش سي ماذا قال الأخفش الأخفش خالف البصري الأخفش والزجاج عندهم مذهب واحد ولكن المذهب الراجح ومذهب السبويه ومذهب البصريين غير الأخفش والزجاج لابد من هذا القيد لأن حتى لا يظن على أن الأخفش والزجاج مع ماذا؟ مع البصريين يعني يوافقون أهل مدرستهم صح لا يوافقون ماذا قال السبويه والبصريون؟ ماذا قال سابسون قالوا رافعه وقوعه موقع الاسم هو التجرد من ناصر الجزء رافعه وقوعه موقع الاسم هذا مذهب رجحه كثير من الناس هو الصحيح قالوا هذا هو المشعور والصحيح مذهب من المشعور شنو هو المذهب الراجع إذا قالوا بأن هذا هو الصحيح مش معلنا أنه ماذا قالوا ولا الضال نحن نقوله آمين لا شنو هو المذهب الراجح يكون استقلاليا لا تكون دائماً إمعى. ها؟ ولا تكون فعل لازماً لا تتحرك لا تتعدى بل الراجح تجرد من ناصب الجازم الراجح التجرد من النصب الجازم وهو مذهب ابن مالك ولذلك قال ابن مالك ارفع مضارع إذا يجرد من نصب أو جازم كتسعد إذن هذه مذاهب كم؟ مذاهب أربعة إنما اشرنا إليها فقط وإنما مقصود ماذا؟ الفعل مضارع يرفع بالضمه الظاهره في آخره إذا, كان إذا لم يتصل بآخره شيء أنا سؤال دائما عندما نقرأ في فقرات مثل ابن آجر أو في غيره ممن يشرح وممن يعني له متون أو متن في النحو يقولون الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء. ماذا يقصدون بقولهم لم يتصل بأخر شيء؟ أي لم يتصل بأخر يركزوا جيدا. إذا سمعتم لم يتصل بأخر شيء أي لم يتصل بأخر ألف وثنين ولا واو جمع ولا يا مؤنسة المخاطرة ولا نون التوكيد الخفيفة والسقيلة ولا نون نسوة ولا نون نسوة هذا معنى لم يتصل بآخر شيء لم يتصل بآخر شيء يعني نون إيش؟ لم يتصل بآخر ألف الاثنين ألف واثنين واو الجماعة يا المؤنثة المخاطبة نون التوكيد إذا جعلناهم كل واحد صغره ننمسه كم؟ سنته وإذا جعلنا نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة يكون خمسة اذكره ا واثنين واو الجماعة يا المؤنثة نون المخاطبه نون التوكيد. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة يعني نسوة. الثقيلة هي المشددة والخفيفة هي الساكنة نعم و... ونون النسوه لماذا قلنا لأنه إذا اتصل به ألف اثنين ماذا قلنا لذين يتصل بآخره شيء لماذا لأنه إذا اتصل في آخره ألف والثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطبه ماذا يكون اعرابه يرفع بثبات النون اذا اتصل به من هذه الحروف الثلاثه كيف يكون لا يرفع بالضمة على اخره لا يرفع بالضمه على اخره انما يرفع بثبوت ايش بثبوت النون ويسمى ان ذاك ماذا يسمى الامثله الخمسه, الأمثلة الخمسة او الافعال الخمسه ويكون الألف ماذا فاعلا ويكون الواو ماذا فاعلا ويكون وتكون الياء فاعلة فخمسة مختصة بالرافع ألف إثنين وو الجامع ون النسوة وياء النسخة المخاطرة وتضمير فحفظنا وطلاه هذه ملزمة لما ملزمة للرف فلذلك قلنا إذا لم يتصل بآخره ألف واثنين أو هو الجماعة هي المؤنثة المخاطرة لأنه إذا اتصل به ذاك يرفع لا يرفع بالضب الضائرة في آخره إنما يرفع بماذا؟ بثبوت النون والآلف فاعل وو فاعل وليفاعل لاحق لا ولا لا طيب لماذا قلنا إذا اتصل به ولا يتصل به نون التوكيد الخفيف أو الثقيل لأنه إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة طبعا شرطت أن تكون مباشرة فلا يرفع بالضمة على آخره بل ماذا يكون؟ يبنى على الفتح يقول ابن مالك وآخراً مؤكد فتح كبروزا لا يسجنن ولا يكونن هذا على بنى على الفتح عالم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة طيب لماذا قلنا إذا اتصل به لا يتصل به نون النسوة إذا بنيه يكون له محل ها إذا بنيه لا يكون له محل ها <تصفيق> محل. طبعا. لأنه إذا اتصلت به نون النسوة لا يرفع بالضمة على آخره بل ماذا ملا. يبنى على ماذا على يبنى على السكون. يتربصنا يا يقتلنا ها يبنى على ماذا يبنى على السكون والنون ما موقعه في الاعراب فاعل فاعل فاعل وإلى هذا اشرب ابن مالك طبعا بالمفهوم ولا بالمنطق انا اذكر كلام ابن مالك قولوا لي بالمفهوم ولا بالمنطق واعرب مضارعاً انعارية من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعن من فوتي، فعلا النساء يا روعنا من فوتي. طيب كيا روعنا من فوتي، هنا الذي ذكرنا لكم بالمنطق ولا المفهوم؟ بالإعراب بالإعراب أو بالمنطق، لكن يبناؤه بالمفهوم. بالمفهوم وأعربوا مضارعا. وأعربوا مضارعا. إن عاري. مفهومه إذا لم يرو؟ إذا, إذا لم يخلوا يعني. يبنى إذا كان لاحظوا بنو ملك ذكر قال؟ وأعربوا مضارعا إن عريء من نون توكذن مباشراً لأنك إذا قلت لا تبلعون هذا ليس مباشراً لا تسمعون هذا ليس مباشراً لأن الأص لا تسمعون النا فعندما غير مباشر ومعرب فلا بد يشتغل ليكون ماذا أن يكون مباشرا وإلا كان معرضاً فهم طيب لا يضربن لا يضربن وهذا معنى قول المصنف واضح والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء لأنني وقفت معي وقفة بسيطة هكذا أو سهلة لأنها دائما يقولون الذي لم يتصل بآخر شيء ما الذي يتصل بآخر شيء إيش معنى؟ ماذا تقصدوا لم يتصل بآخر شيء يعني لا يكون في آخر شيء من هذه الأشياء الستة ألف اثنين وهو الجماعة يعلمون أنه المخاطبة نونا التوكيد نون نسو لأنه إذا كان في آخره أريف إثنين أو الجنعة أو لا يرفع بالضمة الظاهرة في آخره وإنما يرفع بماذا؟ بثبوت النوم والآلف والوولياء ما مقعهم في الإعراب؟ فاعل وإذا اتصل بأيضا نون نسو المباشرة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة لا يعرب بالضمة الظاهرة في آخره إنما يبنى على الفتح إنما يبنى على الفتح طيب وإذا اتصل بآخره نون نسو لا يعرب ضمير في آخره، إنما يبنى على السكون وننسوا فاعل. فاعل. فهم عاطف؟ في إشكال؟ واضح. سهل الذي لم يتصل بأخره. يضربون تصل بأخر شيء؟ لا. لم يتصل بأخره. يضربان تصل بأخر شيء؟ نعم. ألف الاثنين. يضربون تصل بأخر شيء؟ وهكذا. تضربين تصل بأخر شيء؟ تضربنا. يتربصنا ها يعملنا يجتهدنا إن هذا كله تصل بآخر شيء نعم تصل بآخر شيء فهذا يرفع بالضمة أم يبنى بل هذا يبنى هذا معنى قول المصنف رحمه والله والله الله تعالى للرفع أربع علامات الضمة والواو والالف. والنون صحيح. ركزوا معي ده. لاحظوا مثل ابن آج سهل لكن يحتاج إلى بعض التنبيهات فقط هنا المصنف كم ذكر من علامة للرفض سعد صمد كم ذكر للرفض من العلامة أربعة. أربعة علامات. العلامة الأولى ما هي الضم أصلية ولا فرعية ركز ذكر علامات أربعة وقسمها إلى قسمين الأولى علامة أصلية والعلامات الثلاث فروع فرعية ما هي الأولى الضمة هذه أصلية الواو والالف والنون كيف هما فرع فرعية. فروع فرعية هي فروع وليست أصلية ثم ذكر مواضع موضع الضمة ما هي موضع الضمة اربعه ما هي فاما الضمه فتكون علامه للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد سبق لكم ما معنى اسم المفرد في باب الاعراب وجمع التكسير سبق لكم معنى جمع التكسير وجمع المؤنث السالم سبق لكم معنى جمع المؤنث السالم وسبق لكم ايضا الاعراب الصور الخمسه والفرق الفرق الثلاثه ركزوا معي جيدا والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء واضح واضح كلام مصيري واضح واضح ها ما واضح هنا أحب ان تعلموا جديدا ان الاسم يكون مرفوعا لماذا ان الاسم مركز معنى ان الاسم سجي ان الاسم يكون مرفوعا لماذا لماذا لوجود علامه في اخره من اربع علامات لماذا يكون الاسم مفعلا لوجود علامه في اخره من اربع علامات هذه العلامات هي العلامات العلامات هي أر... هذه ال الاربع تنقسم الى اصليه وهي ماذا هي الضمه مع فروعها الاربعه وهي ماذا الواو والالف والنون إذن في الأولى أصلية والثانية فرعية والفرعية العصلية كم هي واحدة والفرعية كم هي ثلاثة, ثلاثة ما هي أروا والألف والنف والنف والنف تكلمنا على الأصلية أين تكلمنا على الأصلية؟ أين تكلمنا؟ دمت دمت دمت أما الضمت فتكون علامة الرفي في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المحنة السالم والفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء الآن نتكلم على ماذا؟ الفرعية. على الفرعية وهي قول المصنف وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالني وفي, وفي الأسماء الخمسة قبل أن ندخل في جمع المذكر السالم وفي تعريفه وتقسيمه أحب أن أذكر لكم فائدة مهمة إذا أنتم تلبهتم لها وأمعنتم فيها النظر بل وأنعمتم فيها النظر ستحصلون باب معرفة علم الطليعة وركزوا معي المصنف قسم الحركة الأربعة قسم الحركة الأربعة إلى كم قسم الحركة الأربعة شنو هي الحركة الأولى الضم والفتح والكسر والكس. والكسر والجر سد عم تسمض فيها والجزم ها؟ والجسم والجر والسكون يعني السكون السكة. قسم الحركات الأربعين يا حركات الأربع وثمان الضمة والفتحة الدم. والكسرة والسمو السب... كم قسمها عم تسمض كم قسمها إلى قسمين إلى قسمين إلى قسمين, إلا قسمين. الآن سبق لكم التقسيم إلى أصلية وقفة. وإلى فرعية إلى أصلية وإلى فرعية هنا حبت أن ألخص لكم طيب أين تكلم المصنف على الأصلية فأما للرفع أربعة مواد وأين تكلم عليها بصفة عامل أربعة للرفع أربعة علامات الضمط الوريفون الواو والالف والنون ثم الاولى شنو هي علامه فرعيه ولا اصليه علامه الاولى اصليه اصليه علامه كيف هي اصليه أصلي شنو هي اصليه الضمه والباقي فرعيه كم فرعي فرعي فرعي فرعي باقي الباقي فلات ثلاثه ايش هي الواو والضمه والالف شنو اخر الواو النون. واللام الواو والالف والنون الواو والالف والن ركز معنا الواو والالف والن طيب لما قلت موت في كلامي ولكن هناك اشياء ركز معنا مصطفى الان سمعني انا وبعدين اسمع الغير المصنف لماذا قدم الضم لانه أصل. أصل. لأنها الأصل معنى الأصل معنى الاصل معنى الاصل ايش معنى أي هي الكثير والغالب الكثير والغالب هذا الأصل الكثير والغالب في كل مرفوع أن يرفع بماذا محمد سعيد لما نقول الأصل يعني الكثير والغالب في كل مرفوع أن يرفع بماذا ربي بالضمن. ولذلك سياتيكم إن شاء الله في كما قررنا في أصول فقه على أن الأصل يطلقوا على معاني أوصلها بعضهم إلى معاني 13 معاني م? فيطلق يقول اصل المساله قول الله <تصفيق> عز وجل معنى الاصل الدليل دليل الاصل كذا وكذا معنى الاصل اي اللغه فالالان هنا الان الاصل بالمعنى الغالب الاصل الغالب والكثير في كل مرفوع ان يكون مرفوعا بماذا <تصفيق> بالضم الظاهر في اخره طيب اذا كان كذلك ولماذا سلمنا لأنها لان تنشا هذه الضم النبي الوالى أن ينشأوا عنها. لا. طيب ما معنى تنشأوا عنها؟ عن الضمة. حينما نمد الضمة تنشأ عنها. أي, أي تنشأوا عنها؟ أي تتولد عنها إذا أشبعت؟ تتولد عنها إذا أشبعت؟ هذا دائماً لا على مذهل. هذا مبني على النا. أركز معي. هذا مبني على أن حروف العلة مركبة من ماذا؟ هذا اللي مره مرة تسمعون هذا طبعا أعرف هذا مبني على أن حروف العلة مركبة من حركة هذا مبني على أن حروف العلة مركبة من حركات سمعت أس صمد؟ متى؟ متا؟ طيب ركز جيد عندما نقول معنى الواو تنشأ عن الضم معنى معنى تنشأ أي تتولد عنها متى إذا أشبعت متى واش دائما لا هذا مبني على أن حروف العلة مركبة من ماذا من الحركات كيف مركبة من الحركات عبد ماذا نعني بقولنا حروف العلة مركبة من الحركات أي أن ضم إذا أسبع كا كم قصيد؟ ماذا يعني؟ أن الواو أو أن حروف العلة مركبة من حركات. يعني الواو مركبة من الضمة. الواو. واليا مركبة من الكسر. ما قلت شيء هي نفسها. قل ندم مش بعد سعد ها؟ كدرس ماجومي وصلتم هنا؟ لا بقى طيب الضمه ما قلت شيئا بعد جهدين جيد في الصف المأمول ركزوا معي يا اخوان لا تتسرعوا في الإجابة أنا قلت ما معنى حروف العلة ما معنى حروف العلة مركبة من الحركات ولم أقول من الحركة مركبة من الحركات انفا درستم جمع المؤنث السالم حركه وليس حركات وليس حركه إذن استسلمتم الجواب نعني به ان الواو مركبة من ضمتين مركبا من ضمتين ولهذا كل مره اقول لكم ان سيبويه يسمي الضمه واوا الصغرى ويسمي الفتحه الفا صغرى ويسمي الكسرة ياء صغرى بحه صوتي وانا اقول هذا سمعت هذا يوسف عده مرات كنت اقول لكم هذا اذا ماذا يعني بقولنا على أن ها سبصم يعني به أن الواو مركبة من ضمتين ان الواو مركبة من ضمتين والالف تكون مركبة من ماذا؟ من فتحتين. واليا تكون مركبة من ماذا؟ من كسرتين. هذا على رأيي. هناك قول آخر. سب هذا إذا قلنا على أن حروف العلة مركبة. إذا سمعتم إذا سقلتم ركزوا هذه فائدة هذه فائدة مهمة البولاء يقال هل حروف العلة مركبة أم بصائط هل حروف العلة مركبة أم بصائط هما مذهبان منهم من قال هي مركبة من الحركات فالواو مركبه من ضم طيني. والفتحة مركب من فتحتين والكسرة لياء مركبة من والألف حفوا مركب من فتحتين والياء مركبة من ماذا من كسراتين هذا قول ثاني قال بأن حروف العلة بصائد لا تركيب فيها معنى بصائد هكذا خلقت من هكذا خلقت يعني هكذا لا ما, ما تحتاج إلى أن يكون هناك هذا هو التعليل في النحو هذا هو التعليل في النحو وهذا هو الفرق بين الإنسان الذي يكون النحو يراجع فقط ويدرس يقول ما هناك؟ هناك الفرق بين من يأخذ العلم على الشيوخ كنا نسمع هذا من فمي مشاريخنا رحم الله الموتى منهم وأطال عمر باقيهم إن شاء الله في طاعة الله عز وجل نحطهم واشكروا من علمكم ها؟ لا <صفيق> حوار، فشكروا النعمة تي. يحفظوا، من أسباب ها؟ من أسلابي سببها صحيح، إن شكرتم لا أزيدنا، فأنا إن كفرت. طيب، هنا قلنا السبب مش قدمش ضمة والو، لكن هناك من جعل سبب آخر، هناك من قال سبب آخر. قال قدمت الضمة لأن الأصل واضح، وثنى بالوَل لماذا؟ قال لأنها فرع في النيابة، لأنها فرع في النيابة عنها. لاحظ الصابصة. قدم الضمة لماذا؟ لأنها الأصل، وثنى بالوَل لأنها فرع في النيابة عنها. فمثلا إذا قلت جاء زيدون، الضاء ضاير في في كل مرفعين يرفع بالضمة ضاير في آخره. جاء الزيدونا الووناء ببعن الضمة، فإذن هي فرع، ثنا بالوول إنها فرع في, في النية ببعن ماذا؟ عن الضم عن الضم في إشكال؟ وإذا كان كذلك، سلة بالآلف لمانا، سلة بالآلف لمان. لأنها أخت الواو في المد، لأنها أخت الواو في المد واللين، إحنا من حروف اللين، شنو حروف اللين؟ ها؟, ها؟ واي ما يقول تو ويون كيف يكون كيف كيف يكون كيف كيف يكون كيف كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون كيف يكون مضمت وتكون علام ترفعي في ماذا؟ في أربعة مرازس. مقال الضاء، الواو والالف فرع، الواو والالف والنون. قدم الواو قلنا لماذا؟ قدم الالف قلنا لماذا؟ وختم بالنون لماذا؟ لأنها أجنبية لأنها أجنبية فرتبة التقديم أم التأخير؟ رأوت رتبة التأخير. ومن اللطائف ركزوا معي من اللطائف ما في كلام المصنف من الحسن كما يقول بعض الشراح ومن اللطائف ما في كلام المصنف من الحسن حيث بدا بماذا بالام الضمه قدمت ضمه لانها الاصل ام ومن اللطائف ما في كلام المصنف من الحسن حيث قدم بدا بماذا بالام وثنى بماذا بالبنت من بالقلب، وثنا وثنا بالبنت، وثلاثا بماذا؟ بالأخت. بالأخت. فقدما البنات على ماذا؟ على الأخوات وأخر الأجنبيا. ولذلك ختم بالنون. ختم بالنون لضعف شبيهة بحروف العلة في الغنف عند سكونها. هذه من لطائف. قدم الأم وثنى بالبنت وثلاثه بالأخت وماذا آخر؟ ها؟ وسبحان الله لاحظ حتى قالوا في الإرث اللي عنده بنت وأخته ما عنده اللي ورثه. بنت النسل أخت سدس كمية السدسين. حتى كده تأخذ قالوا اللي عنده بنت أخته ما عنده اللي ورث أخت شقيقة اللي عنده بنت أخته ما عنده إيش اللي ورث؟ ولهذا المصنف من حسني سبكيه. ألا هذا يكون مقصوداً؟ ولا الشرح يعني يتنوع؟ فقالوا قدام الأم ثم سناب بالبنت ثم سنثا بالأخي. فمعنى هذا من الرجل الغير أول على الأم ثم على البنت ثم على الأخت طبعاً الغير عليهم لكن لو جاء يعني بالترطي ولم يذكر لا عم ولا خال لأنها كما قال وكم من عم أتاك الغم منه وكم من خال من الخيرات خال هذا لم يذكرهم لأنهم قالوا العقارب... الاقارب كالعقارب ليس دائما طبعا اذا قدم الامه وثلثة بالبنت وثلثة بالأختي وأخر ماذا؟ أخر الأجنبية لذلك قالوا خاتم بالنوني هكذا قالوا خاتم بالنوني لضعف شبائها بحروف العله في ماذا؟ عند الغنة أو في الغنة عند سكونها في الغنة عند سكونها إذن ممكن أن نحصل جمع بمعرفة علمات العرب نقول يعني فيما ذكره المصنف نقول حاصل ما ذكر المصنف هنا في هذا الباب أن أصل الرفعي أن يكون بماذا؟ بالضمه أن أصل الرفعي أن يكون بالضمّة، فلذلك ذكر الضّ ذكر الضّمة وأول وأول وفروعها ما هي فروع الواء ثلاثة، الواء والالف والالف والنّ، وأن الفتحة الفتحة أصلان، وفروعها فروعها كم؟ أربعة، هذه ستأتيكم. ملخص لكم الان بمعرفه علامه الاعراب لان غدا الامتحان لان غدا الامتحان فاق حاصل ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ان اصل الرفع ان يكون يوسف بماذا بالضمه فلذلك ذكر الضمه وفروعها وكما هي فروعها ثلاثة الألف والواو والنون ثم إن الفتحات أصلون وفروعها كم أربعة وهي الألف والكسرة والياء وماذا آخر وحذف النون ثالثا الكسرة أصل وفروعها اثنان وهما الياء والفتحة رابعا الجزم أصل وفرعه واحد وهو إيش وهو الحرف وهو الحرف إذن الأصول أربعة وفروعها عشرة وموادع الأصول أحد عشر موضعا وموادع الفروع خمسة عشر موضوع والمجموع كم أربعون موضوع أو أربعون كيف ذلك الأصول كم هي أربعة زائد إحدى عشر كم المجموع خمسة عشر زائد أيضاً خمسة عشر كم المجموع؟ ثلاثون زائد عشرة كم المجموع؟ أربعون وهو الذي وضعته لكم على الجدول بالأرقام الأصول مواضع الأصول الفروع مواضع الفروع المجموع كم؟ أربعون ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضع عيني في جمع المذكر السالمي وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوكم ها كم ساعة يعني كم ساعة يعني ساعة ونصف نكتفي هنا أنا متعب وأحسست بأن السكر، لذلك أحسست يعني بأن كان البصر فنقف هنا إن شاء الله وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم أحكام وغدا إن شاء الله سيكون الامتحان فاجتهدوا بارك الله فيكم وعند الامتحان يعز المقو أو يهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته